بسم الله الرحمن الرحيم موقع مقرر في تفسير الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرج الله لمن كان يرج الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حياكم الله اخوان الافاضل وبارك الله فيكم وبارك الله في اشواننا قائمنا على هذا العمل وعلى هذه الغرفه المباركه ان سبحانه وتعالى ان يجعله في ميدان حسناتكم وان يستكمل سعيهم مبارك وان يعينهم دائما على تاديه هذه الرساله الغاليه ولقاء اليوم مع حضراتكم يعني لقاء سريع ان شاء الله نظرا لوجود بس بعض الانشغالات لكن حبيت يعني اوجه كلمه صغيره بمناسبه الانتهاء الفعلي للمرحله الاولى التي قررنا ان نسير عليها في هذه الرحله وهي مرحله يعني انتهاء مرحله الموجز الفني وطبعا يعني كما نذكر بهذا يعني هذا المسار الذي تكلمنا عليه ف كنا ذكرنا اننا سوف نسير في مراحل متدرجه في دراساتنا الفقهيه يعني نبدا الاول بملخص عام ملخص سريع نشرح فيه اهم المسائل والمواضيع في كل الابواب الفقهيه ثم ننتقل بعد ذلك لدراسه كل بشكل اوسع قليلا يتم فيه دراسه الفقه مع على متن فقهي او على كتاب فقهي مصغر مع دراسه الادله ثم بعد ذلك الانتقال لمرحله الثالثه التي ندرس فيها الامر بشكل اوسع واوسع مع دراسه بعض الخلافات وترجيحها وسببها فانا الله سبحانه وتعالى مننا علينا باتمام المرحله الاولى والحمد لله أه يعني اثمنينا برضه الامتحانات فيها كنا يعني انهينا المنهج الدراسي كاملا وعقدنا فيه اربعه آآ امتحانات وكان عادي طبعا يعني من ال... او كما هو متوقع التفوق النسائي الواضح يعني هو ده تفوق اصلا في الحضور وفي المتابعه فيعني شيء طبيعي جدا هيكون التفوق كذلك في, في النتيجه ف يعني اخواتنا الفاضلات جزاهم الله خيرا اللي حضروا معنا الامتحانات طبعا الثلاث مركز الاولى اللي اخوتنا الفاضلات اللي هما يعني يكاد يكونوا هما اللي في كل ما شاء الله كل درسي يعني, يعني هنا هتلاقيهم في مكان تاني هتلاقيهم يعني ما شاء الله ثمت المناظرة اصلا والاسرار على الحضور والمتابعة والحرص على مجالس العلم يعني بيبان اا اصلا الانسان الراغب حقيقه في طلب العلم يبان من موظبته ومتابعته فاساله تصدق على ان يعينهم على الاستمرار وان يكون في تقدم دائم طبعا يعني هنطرق الاسماء ان شاء الله لاخواننا هنا في الغرفه يعلنوها لكن انا بوجه لهم اولا التهنئه التهنئه ويعني اسال الله لهم ان يعني ان يعينهم على الاستمرار والا في يعني من ضمن العوائق التي قضبناها في سبيل طلب العلم علم الاستمراريه فالانسان قد يبدا بدايه موفقه وبدايه طيره ثم بعد ذلك نظرا لتعدد المشاغل في الحياه نظرا لصعوبات الحياه المالوفه يعني كثير جدا جدا ممن بداوا في مشوار طلب العلم يعني كان ينتهي بهم الحال في الاخر الى تقريبا هجر طلب العلم كليتا وللاسف يعني يعني انا اذكر هذا وان كان يعني هذا يعني مقام احتفالي لكن اذكر هذا برضه بالنسبه للتذكره والتحفيز على الزياده اللي انقطع الصوت شوط او صوتين او اصوات قالوا لا لسه الانسان لا يزال في طلب العلم حتى يلقى ربه يعني عندما ينتهي التكليف باذن الله يعني ان شاء الله يكون هو ده الايه ده المرحله النهائيه اللي انت تنقطع فيها عن طلب العلم والله انا يعني عثرت عثرت كثيرا وانا شيء جدا من اخواننا اللي كانوا معانا في طلب العلم تخلفوا اقل القليل هو اللي استكملوا وحتى اللي استكملوا ليس كلهم يعني ليس كلهم للاسف استكملوا على الـ الـ النهج اللي كان المفروض يستكملوا عليه فسبحان ربي يعني فاذا كنا في لازلنا في المرحله الاولى من مراحل الطلب ف لاحظوا دائما مرحلة الانحدار الانحدار في الاستمرارية وده للأسف انا لقيته يعني لما نيجي نشوف كده عندنا لو جينا نلاحظ عدد اللي امتحنه اول امتحان في الموجز وقارناه بعدد اللي كمله في اخر امتحان يعني احنا عندنا الامتحان الاول حضره اكتر من اتنين وعشرين واحد اه او اتنين وعشرين واحد دول اللي حضر اول امتحان وال22 واحد دول مش هم اللي حضروا الدوره اصلا يعني اللي حضروا الدوره كانوا اكتر من كده يمكن ضاع في العدد ده تمام ال22 واحد اللي حضروا في اول امتحان لاخر امتحان اللي حضروا سته فقط اللي حضروا اخر امتحان في الموجب الصغرى كانوا سته فقط يعني تقريبا ربع العدد يعني لو احنا هنمشي على هذه المتواليه يعني مش عارف على كده بقى ان هيكون ايه <تصفيق> هنوصل لعدد رقم كام بس قالي اول يعني اول يعني احنا اول البشائر احنا كنا بادئين وكان في حماسه في الاول وكنا متواصلين احنا ان شاء الله يعني هنكمل وهنعمل وهنسوي ف هو انا طمان يعني انا بالنسبه لي انا مثل هذه الامور لا تحبطني انا بس انا خايف ان تحبطكم انتم الانسان برده اذا لم يراه حوله من يعينه ويرى المنافسه ويرى وراء قد يصل ايضا في مرحله من الايه من المراحل ان هو يستشعر برضه الوحشه او او يعني ان هو يتاثر ايضا لا انا انا اولا يعني بشد على ايدي اخواني اللي مصحى على يعني اعانهم على الاستمرار اقول لهم عليكم بمزيد من الاستمرار واخواتنا اللي بدا يكون عندهم شيء من من الفتور او شيء من عدم الاهتمام فانا ارجو ان يكون عدم الاهتمام هذا الا يكون يعني راجع لتقصير مننا احنا يعني ده اللي انا ارجوه لا اي شيء ف هنحاول بكل السبل ان احنا ان شاء الله يعني ندي الماده اللي نتسيدها جميعا وان شاء الله يكون فيها يعني الايه الاسهاده لينا جميعا ف يعني نحاول ان شاء الله لو في اي برضو في اي اقتراحات او اي شيء من مثلا برضو لو يعني اعينونا بمشورتكم لو في اي شيء برضو ناقص نقدمه وهكذا فان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان الله سبحانه وتعالى يمن علينا جميعا باستكمال السير في هذا الطريق وان يكون لدينا جميعا يعني ان ان ان يحكم لنا على هذا العمل الصالح او ان يتقبل منا اولا هذا العمل وان يجعلنا من من يعني يعني يكتبون عنده من الذين طلبوا العلم فقط يعني وان وكفى بها ان يسير الانسان في هذا الطريق ف يعني هؤلاء الصحابه هم بالفعل هم القوم لا يشقى يليسهم اسئله تحدث على ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا دائما ما ينفعنا واعتذر اليكم يعني ساقدر ان شاء الله الانصراف اترككم ان شاء الله مع اخواني بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته